بل هم في شك يلعبون فارتق بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا Słyszeliśmy o مجنون co mówię w tej izbie. Słyszeliśmy o tym, co mówię w tej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 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا مَا خَلَقْنَا هُمَا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ميقاتهم أَجْمَعِينَ يَوْمَ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 شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلق الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صعبوا فوق رأسه من عذاب الحميم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 الموتى الاولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنت لفضيله الدكتور